الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وأبلياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حان جاء إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب